كذلك يضرب الله للناس أمثالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثقنتموهم فشدوا الوساق فإما منا بعد وإما فداء حتى ستضع الحرب أوذارها ذلك ولو يشاء الله لن تصر منهم ولكن ليبلوا بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم فيهديهم ويصلح ذا لهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفوا فتعسَلَهم وأضلَ أعمَلَهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحدَقَ أعمَلَهم أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَعْضُرُوكَ إِنَّ فَتْحَ الْعَاقِبَةِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ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 قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجت كأهلك لهم فلا نصر لهم أَفَمَن كَانَ عَلَى بَيْنَهِ مِن رَبِّهِ كَمَن زُوِينَ لَهُ سُوءَ عَمَلِهِ وَالْحَيَاةُ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 وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل نصفا ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم ثُمَّ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَطَعَنَاءَاءَهُمْ وَمِنْهُمْ مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِندِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ وقعت العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فَهَل لَّا اَعْذَرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ آن تَأْتِيَهَا تَغْتَسِفُهَا فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا سَأُنَبِّئُهُمْ إِذَا جَاءَهُمْ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 Raihlah yang ada di dalam hati mereka, mereka akan datang kepadaMu dengan pandangan yang terang, dan mereka akan melihat keberadaan mereka dari keadaan kematian. Maka yang pertama adalah kepatuhan dan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 أولئك الذين لونهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إن الذين ارتدوا على أدفاره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 أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَلَّنْ يُقْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ وَلَوْ شَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيْمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْمِ الْقَوْلِ والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبل أخباركم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاء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 سلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعظ وله وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم يَسْأَلُكُمُهَا فَيُحْضِرُكُمْ تَضْحَلُ وَيُخْرِجُ أَضْغَانَكُمْ هَأَنْتَ هَؤُلَاءِ تُدْعَوْنَ لِتَكُفُّوا فِي سَفِيهِ اللَّهِ فَمِنْكُمْ مَنْ يَذْخُلُ وَمَنْ يَذْخُلُ فَإِنَّ ما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم